الفلامراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن للكم منه نذير وبشير وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ت ُ و ب ُ و ا إلَيْهِ و م َ ت ِ ع ك ُ م ْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أ َ ج ر مُسَمَّى و َ ي ؤ ْ ت ِ ك ُ الَّذِي ف َ ض ْ ل ً ف َ ض ْ ل ه وَإِن ت َ و َ ل ُ و ا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى ا ل ل َّ ه مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء إلى يبل وكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون مِ بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين ا كفروا إن هذا إلا س ح ر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أ م ة معدودة لا يقول إنما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق ا بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها من إنه لا يؤسر الكفر. ولئن أذقناه نعما أبعد ضرر أمسته ليقولا نذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما ي ُ ح َ إليك وضائق به صدر أي يقولون لولا أزل عليه كذن أو جاء معه ملك إنما تنذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون ا ف ت ر ى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعت من دون الله إنكم صادقين فإن لم يستجب و لكم فاعلموا أنما أزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ن و ف إ ل ي ه م أعمه لهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ه و ل ا ء ك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار و ح ب ط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أ ف م ن ك ا ن ع ل ى ب ي ن ه م ة م ن ر ب ه و ي ت ل و ه ش ا ه د م ن ه و م ن ق ب ل ه ك ت ا ب م و س ى إ م ا م ا و ر ح م َ ة ُ ه ل ئ ك ي ؤ م ن و ن ب ه و م ن ي ك ْ ف ُ ر ْ بِهِ مِنَ أحزاب ف النار موعده.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 من الله ويبغونها عجاب، وهم بالآخرة هم كافرون. أ و ل ا ء كلم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسرو أنفسهم وضلعنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم ه ؤ ل ا ِ كأصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 فقال ا ل م ر ؤ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا باد الرأي وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا باد الرأي وما ن ر ن َ ك م عندنا من فضل بل نظنكم كاذبين بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيت أ م إن ك ن ت على بينة من ربي و آ ت ا ن ي رحمة من ع ن د ه فعم ي ت ع ل ي ك م أن نلزمكمها وأنتم لها كارهون ويقوم لا أسألكم عليه ما لا إن أ ج ر َ إلا على الله وما أنا بقارئ الذين آمنوا إنهم ملاك ق ربه م ولكنني أراكم قوما تجهلون و ي َ ق و م م ّ ن ي ن ص ُ ر ن ِ مِنَ ا ل ل ه إ ن ط َ ر َ د ت ه ُ م و َ ي ق و م م ّ ن ا ل ي ن ص ر ن م ن ا ل ل ه إ ن ط َ ر َ د ت ه ُ م أ َ ف َ ل ا ت ذ ك ر و ن و َ ل ا أ َ ق و ل ل َ ك م ْ ع ن د ي خ َ ز َ ا ئ ِ ر ا ل ل ه ِ و َ ل ا أ ع ل َ م ا ل غ َ ي ب و َ ل ا أ ق و ل ُ إ ن ّ ي م َ ل ك و َ ل ا أ َ ق و ل ا ل ذ ي ن َ ت َ ز ْ د َ ر ي أ ع ي و ن ك م ل َ ي ي ؤ ت ي ياهم الله خيرا، الله أعلم بما ف ي فسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا ن و ح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا إنك ن من الصادقين قال إنما يأتيك به الله قال إنما يأتيك به الله إنشاء وما أنتم بمعجزين ولا يفعلكم ن ص ح ي إن أردت أن أ ل ص َ ح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون ا ف ت ر ا ى قل إن ا ف ت ر ي ت وهو فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحى إلى نوح إن أنه ليؤمن ن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع ا الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصبني في الذين ظلمون إنهم مغرقون ولا ت خ ا ط ب ن ي في الذين ظلمون إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لقون من قومه سخر منه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 وكان في معزلي يا بني ركب معنا ولا تكم مع الكافرين قال سأوي إلى جبري ع ص م ن ي من الماء قال لا ع ا ص م اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعماك ويا سماء أقرعي وقضي الماء وقضي الأمر و ََ س ْ ت َ و َ ى ت ع ل َ الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّارِمِينَ وَنَادَا ن ُ و ح ُ ر َ ب َّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي م ِ ن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَن ت َ أ ح َ ك َ م ُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا ن ُ و ح ُ إِنَّهُ لَيْسَ م ِ ن أَهْلِكَ إِنَّهُ ع َ م ل ٌ غَيْرُ صَالِحٍ ف َ ل ا ت َ س أ ل م ا ل ي س َ لَكَ ب ه ع ل م إ ِ ن ي أ ع ُُ ك َ أ َ ن ت ك و ن َ م ن ا ل ج ا ه ِ ل ي ن ق ا ل ر َ ب ّ إ ن ي أ ع و ذ ُ بِكَ أَنْ أ َ س ْ أ ل َ ك م ا ل ي س َ ل ي ب ه ع ل م و َ إ ل ا ت َ ق ْ ف ر ل ي و َ ت َ ر ح َ م ن ي أَكُم مِنَ ا ل خ ا س ِ ر ي ن قِيلَ يَا نُوحَ ب ط ب س َ ل ا م ِ ن ا و َ ب َ ر ك َ ة ع َ ل ي ك َ و َ ع ل ى أ ُ م َ م م ن م ن م ع ك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ ّ ا ع َ ذ َ ا ب ٌ أ َ ل ِ ي م ٌ تِلْكَ مِنْ أ َ ن ْ ب َ ا ء ِ ا ل ْ غ َ ي ْ ب ِ نُحِيهَا و إِلَيْك َ مَا ك ُ ن تَتَعْلَمُهَا أ َ ن ْ ت َ و َ ل َ ا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ فاصبر إن العقبة للمتقين وإلا عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره إن ن ت م إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر ا إن أ ج ر ي إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويقوم ا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرا ر ا يرسل السماء عليكم مدرا ر ا ويزدكم قوة إلى قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتوالوا مجرمين. قالوا يا ه و د ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا ب س و ر إن نقول إلا ا ر ا ك بعض آلهتنا ب ص و قال إني أشهد الله وشهدوا أنني بريء مما تشركون من دونه. ف َ ك ي د ُ و ن ي ج َ م ي ع ا ث ُ م ّ لَا ت ُ ظ ر ُ و ن إ ِ ن ي ت َ و َ ك َّ ل ت ُ ع َ ل ى ا ل ل َّ ه ر َ ب ّ ي وَرَبِّكُمْ مَا مِن د َ ا ب َّ ة إلَّا هُوَ خ ِ ذ ب ِ ن ا ص ي َ ت ِ ه َ ا إ ِ ن َ ر َ ب ّ ي ع ل ى ص ِ ر ا ط ٍ م ُ س ْ ت َ ق ي م ف َ إ ِ ن ت َ و َ ل َّ و ا فَقَدَ أ َ ب ْ ل َ غ ْ ت ُ ك ُ م مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ ر َ ب ِّ ق َ م ْ م غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ َ ه ُ شَيْئًا إِنَّ ر َ ب ِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ د َ و َ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ونجئناهم من عذاب غريب وتنكعون جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار ع ن ي ض وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عاد كفر ربهم ألا ب ع د ا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالح ا قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره وأشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا ص ا ِ ح قد ك ن ت َ فينا م ر ج و ا قبل هذا أتناهنا أن عبد ما يعبد آباؤنا وإننا َ ف ي ش ك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي و آ ت ا ِ ي منه رحمة و آ ت ا ِ ي منه رحمة فمَن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون ن ي غير تخسير ويا قوم هذه ن ا ق َ ة الله لكم آية ف ดร ر و ه เธอทํา ي ุลฟีอารด ل ลลาฮิว ا ลาทมัสห์หะบซุอินฟเดะ فعقرها، و فقالت م ت ع و ا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فقالت متتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ن َ ج ِ ئ ن َ ا ص َ ا ل ِ ح َ و ن َ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خ ز ِ ي ي َ و ْ م ئ ِ ذ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 a j a a b i g j i l h a r فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إ ل َ ي ْ ه ِ ن َ كِرَهُمْ و َ و ج َ س َ مِنْهُمْ خ ِ ي ف َ ة قَالُوا لَا ت َ خ َ ف ِ ن َّ أُرْسِلْنَا إلَى قَوْمِ ل و َ ط َ و َ م ْ ر َ أ َ ت ُ ه ُ قَرَائِمَ فَوَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَلِدُ وَأَنَعْدُوزُ وَهَذَا بَعْرِ ش َ ي ْ خ ا إن هذا شيء عجيب قالوا أ ت ع ج ب ي ن من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم روع وجاءته البشر يجادلنا في قوم ل و ط إن إبراهيم ل ح ل ي م أوهم مجيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت ر س ل ن ا نوطس ا إبهم وضاق بهم درعا س ب ه م وضاق بهم ر ع ا قال هذا يوم عصيب و جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء إبناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا ت خ ز و ن في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقّه وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركني شديد قالوا يا لوط إن ا رسول ربك لي يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا ع ا ر ي ه ا سافرها و أ م ط ر ن ا عليها حجارة من سج ي ل م ن ض و د مسومة عند ربك وما هي من ا ل ظ ا ل م ي ن ببعيد وإلى َِ مدين َََ أخاه ََ شعيبا ً قَالَ يَا قَوْمَ ي ع ْ ب ُ د ُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا ت َ ن َ قُصُلَ ا ل م ك ِّ ي َ ا ة ِ وَالْمِيزَانِ إِنِّي أَرَكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ و ي َ ق و م أ َ و ْ ف ا ل م ك ي ا ل و َ ا ل م ي ز َ ا ن َ ب ا ل ْ ق ِ ص ط ِ وَلَا ت َ ب خ َ س ُ ا ل ن ّ ا س َ أ ش ي َ ا ء ه ُ م و َ ل ا ت ع ث و ا فِي ا ل ْ أ ر ض م ف س ِ د ي ن ب ق ي ة ا ل ل ه خ َ ي ْ ر ل ك م إِن ك ن ت ُ م م ُ ؤ م ِ ن ي ن َ و َ م ا أ َ ن ا ع ل ي ك ُ م ب ح َ ف ي ظ ق ا ل و ا يَا ش ع ي ب أ ص َ ل ا ت ُ ك َ ت أ م ُ ر ك َ نَتْرُكَ مَا ي َ ع ب ُ د ُ ب ا ن ا أ َ و أ َ ن เราฟ عل ในอ موال น่ามา ك นชานอินคือเรื่องทั้งผู้รู้ชิน قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ورزقني منه رزقا حسنا ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح م س ت ط ع ت وما توفيق إلا بالله عليه ت و ك ن ت وإليه أنيب ويقوم لا يجرم َ ن ك م ش ق ا ِ ي أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم ن و ح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول وإن لنا راكفين ا ضعيفا ولو لا رهط โคล่าร่ำจมนาคโว ر ูลาห์ทุกันร่ำจมนาคโว م ูล علينا بعزيز َ้าว ا قوم ขรม์อรหที ل อังซู่รียคุม์นั้น ه ลลาฮ و َว ت َัข่ต ر มห์ م รา่ م ุม ن ด้ฮริ ي ا ัมันันัรบَ ا บ์มะ่ทังรูนับหิ์ ي ุ์วَาขรม์่ทังรูนัลัมคัลัตَคุม์ันันันัมล سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقوا ب إني معكم ربي ق ي و َนม์มَ جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنو فيها كألم يغنو فيها ألا بُعْدَ بع ا ل ِ م َ د ِ ي ن َ كَمَا بَعِيدَ الثَّمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبأس الورد المورود وأتبع و ا في هذه لعنة و يوم القيامة بسرف ذو المرفوض ذلك من أ ن ب ا ء القرآن قصه ع َ ي ك منها قائم منها قائم وحصيد وما ظلم ا ه م ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنَت عنهم آرِهَتُهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيل وكذالك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي غايمة إن أخذه َ ل م شديد إن في ذلك لآية อ ن ف ِ ي ذ َี ذلك ل آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشمود وما نؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره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 ف َ أ َ م َّ ا ل َّ ذ ي ن َ شَقُوا فَفِي ا ل ن ا ر ِ ل َ ه ُ م فِيهَا زَفِيرُ و َ ش َ ه ي ق َ خ َ ا ل د ِ ي ن َ فِيهَا م َ ا د َ ا م َ ت ا ل س م ا و ا ت ُ و ا ل أ َ ر ض ُ إ ل ّ ا مَا شَاءَ ر َ ب ُّ ك إ ِ ن رَبَكَ, ربك ف َ ع َ ا ل لِمَا ي ُ ر ي د َ و َ أ َ م َّ ن ا ل َّ ذ ي ن َ س ُ ع ي د ُ و ا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ا ل س َّ م َ ا و َ ا ت ُ وَالْأَرْضُ إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إ ل َّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوسٍ فلا َ تكُفِ َ ي م ِ ي َ ة ٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا أ ُ ه ُ م ْ مِنْ ق َ ب ْ ل ِ وَإِنَّ ل َ م ُ و َ ف ُّ ف ه ُ م ْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ وَلَقَدْ آ ت َ ي ْ ن َ ا مُوسَ الْكِتَابَ ولقد َ آتينا موسى الكتاب َ فاختلف َ فيه ِ ولو ل كلمة سبقت َََْ من ربك َّ لقضي ََُ بينهم وإنهم َ و إ م ه م لفي شك َ منهم ُ ريب وإن َِ كل اللام لا ي و َ ف ي َ ن ه م ربك ََّ أعمالهم ْ إنه ُ بما ِ يعملون َ خبير ف ا س ت ق م ك م ا أ م ر ت و م ن ت ا ب م ع ك و ل ا ت ط غ و ا إنه بما تعملون بصير ولا تركلو إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركلو إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دوّر الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم ََِ الصلاة َّ ط ر ف َ النهار وزلفا َُ من الليل وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات َِ يذهبن ِ السيئات ِ ذلك َ ذكرالذاكرين ِِ واصبر فإن َِ الله َ لا يضيع ُُ أجر المحسنين ِ وَاصْبِرْ ف َ إ ِ ن ا ل ل ه ل ا ي ُ ض ي ع ُ أ ج ر َ ا ل م ُ ح س ِ ن ي ن ف َ ل َ و ل ا كَانَ مِنَ ا ل ق ُ ر ُ و ن ِ مِنْ ق َ ب ْ ل ك ُ م ْ أُلُو ب َ ق ِ ي ة ي ن ه و ن َ ع َ ن ا ل ف َ س ا د ِ ف ي ا ل أ ر ض ِ إلَّا ق َِ ي ل َّ ا ق َ ل ي ل ا م ِ ن ا م ن أ َ ج َ ن َ م ِ ن ه ُ م و َ ا ت َ ب ع ا ل ذ ي ن َ ظ َ ل َ م و ا مَا أ ُ ت ر ِ ف ُ و ا فِيهِ و َ ك َ ا ن و ا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمم و ا ح د ا ولا يزالون مختلفين إلا م ن ر ح م ربك ولهذا خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهلنا من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمة ربك لأملا أن جهلنا من الجنة والناس أجمعين وكلنا قص ع ل ي ه ا ك من آباء الرسول ما نثبت به فؤادك.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 وللله غيب السماوات والأرض و إ ي ه ر ج ع الأمر كله و ل ه غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ف َ ع ْุห์วะทวกล์อัลเลย์ฟะบดุห์วะ ع َ ل ล์อัลเَ ا رَبُّكَ ب ِ غ บีก้ ل ฟิล م َอัมมะเต